المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقدلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاروا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يسمع كَلَامَ الله ثم أبلغه مَأْمَنَهُ ذلك بِأَنَّهُمْ قوب لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إِلَّا الذين عاهدتم عند المسجد الحرار فَمَنِ اسْتَقَامَ لَكُمْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشتروا ايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساؤا ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا هم ولا ذممه واولئك هم المعتدون تياتب واق ادَاوَ اَتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَذُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَنَّمَتِ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أنا لهم لعلهم يذتون ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمنهم وهم بخروج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم ف أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم صالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة زكاة ولم يخش إلا الله فاعسى أن يكونوا من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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وآفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هوا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 أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم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 وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزا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 الله عليه الحكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون لا يدين الحق من الذين أُوتوا الكتاب، ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيديهم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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما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 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله علم وفي الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عدة ما الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم وفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فسرو خفاو وسقاؤو وجاهدوا بأموالكم وأفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضه قريبه وسفر قاصد اللتتبعوك ولكن بعثت والشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عاف الله ع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 اليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم وقيل قدو مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خزي له خلالكم يغوغنكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه منه قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء حق أبو الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لوحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا بَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ سَرَهُون قُل لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِذَا ونحن نتربص بكم من يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصون إن معكم متربصون قل أنفقوا طوعا وكرها اللئي يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا وهم كسادا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَنْ يَعْطَوْ مِنْهَا ولو أنهم رضوا ما آتاههم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمذاكين والعاملين عليها تقلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذن النبي ويقولون هو أذن كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويعمل للمؤمنين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 لهم فان لهم له رجها وخالدا في هذاك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن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 كُنَّا نَذِيقُ قَائِمَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فنسيهم إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الفاسقون وَأَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالكُفَّارَ نَارَ دَهَانٍ نَّمَخَارِ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّتَهُ وَاتَّسَرَأْ مَوَالَهُ وَأُولَادُهُ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ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 بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحتها الأنهار خالدين فيها مساكن طيبة في جنات عدل والضغام من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين عليهم جهنم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 وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَتَدْعِينَ مَرَّةً ثَلَثِينَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ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 فقل لا تخرجوا معي ابدا ولا تقاتلوا معي عدوا هم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالدين ولا تصل على أحد منهم ما تأبدهم ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولاد بهم بها في الدنيا وتزهق أوفسهم وهم كافرون وإذ انزلت سورة أن آمروا بالله وجاعدوا مع رسوله استأذن كول الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين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 هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليخذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حذنا ان لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون